أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَصَبَّهُ عَلَيْهِ نَبَاتًا فَأَخْرَجَ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ ماء فتصبح الأرض إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ